بسم الله الرحمن الرحيم الشاق ما الشاق وما أدراك ما الشاق كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية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 وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم إذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق خسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية